خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسددان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تفسر الميزان والأرض وضعان الأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإن 119. وإنسان من صلصال كالفخار وخلق مِن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان